لأنه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله كما لو لم يكن رهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن جنى على سيده تقدم لنا الكلام على جناية الرهن فجناية الرهن قد تكون على غير سيده على أجنبي فالجناية منه مقدمة على الدين الذي كان رهنا فيه لأن الجناية هذه تتعلق برقبته وهي مقدمه على حق سيده فلا تكون مقدمه على حق المرتهم من باب اولى فاذا جنى الرهن على شخص ما فيقدم حق الجنايه على حق المرتهم الكلام هنا الآن في هذا الفصل إذا جنى الرهن على سيده فلا يخلو إن تكون الجناية هذه تقدر بمال أو تقدر بالنفس فإن كانت تقدر بالمال فهي ساقطه لأن الرهن مال لسيده وان هذه الجنايه مال لسيده فلا يكن ماله على ماله وانما يبقى الرهن على ما كان عليه بيد المرتهن اضح هذا بالمثال الرجل مدين وأعطى هذا الرقيق الذي هو ملكه رهنا لصاحب الحق مدين بمئة ألف ورهنه هذا الرقيق قال يكون عندك رهن تستوفي منه إذا عجزت عن السداد الرهن هذا الذي هو الرقيق تعدى على مال لسيده فأتلفه او ضر سيده ببدنه فقدر هذا الضرر بمال فجاء السيد للمرتهم يقول حقي هذا في هذه الجناية مقدم على الرهن. فالرقيق مثلا بمئة الف والدين بمئة الف وهذه الجناية التي حصلت على السيد بخمسين الف فيأتي السيد للمرتهن ويقول العبد هذا نبيعه والخمسين خمسين ألف من قيمته تكون لي عن الجناية التي حصلت ويبقى رهنك بالخمسين الألف يقول المرتهن لا يا أخي هذه جناية مالك على نفسك أو جناية مالك على مالك فانا حقي مقدم انا مرتهن في هذه الحال يكون حق المرتهن مقدم على حق السيد لانه ما يمكن ان يقال له يفدي ماله بماله او يلزم ماله بسداد ماله لان الكل ماله ف الجناية إذا حصلت من الرقيق على سيده موجبة لمال، فانها هدر لما خسار في ماله هو مثل لو كان في يده ليس برهن مثلا وجنى ما يقال جناية أبدك تأخذها من زيد أو من عمرو وإنما جناية مالك على مالك نعم فهي هدر لانه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله لا يثبت له مال الذي هو الجنايه في ماله الذي هو الرقيق نعم وان كانت موجبه للقود فيما دون النفس فعفى على مال على مال سقطت مطلقا وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفى على مال سقطت مطلقا لذلك لو كانت جنايه العبد على سيده ببتر يده او رجله او فقء عينه فالسيد في هذه الحال له الحق في احد امرين ان شاء القصص فمن حقه وان شاء قال اريد مال بدل ما هذا الرقيق مرهون رهن نبيعه وناخذ أخذ حق الجنايه هذه والباقيه القارهن اذا طلب القصاص كما سياتينا فمن حقه ذلك لان القصاص ليس مرادا به المال وانما مرادا به الردع والتعذيب والزجر فيقول هذا فقط عيني فاذا سامحته وتركته بدون قصاص ربما تعدى الرقيق الاخر وقطع رجلي وقال السيد يسمح فانا اريد القصاص من رقيقي نقول من حقك ما حد يعترض عليك في طلب القصاص لكن السيد اعفى قال انا عافي عن القصاص لكن اريد مال منين المال قال من رقبته كما لو جنى على اجنبي نأخذ عليه الإقرار بهذا حتى لا يتراجع يقول إني موافق على التنازل عن القصاص وأريد مالا من رقبته فإذا قرر هذا قلنا المال مالك وليس لك مال من مالك وإنما مالك رهن وحق المرتهن مقدم على حقك إنك هو ملكك في الاصل فأنت بذلت أولى المرتهن فلا يمكن أن تستعيده وتقول أريد مال وإن كانت يعني الجناية موجبه للقواد فيما دون النفس موجبة للقواد لأن في في النفس وقواد فيما دون النفس القواد فيما دون النفس يعني في اليد في الرجل في العين في الأذن في السن القصاص وقواد في النفس يعني إذا قتل النفس دفعه واحدة فهذا الكلام فيما إذا كان القواد فيما دون النفس لأجل أن نعرف أن السيد موجود باقي يملك العفو ويملك المطالبة فقال أنا ما استفيد من القصاص من فقع عين رقيقي أو قطع ذنه لكن أريد أن أشارك المرتهم في القيمة أريد مال فإذا قرر لنا هذا إنه تنازل عن القواد وأراد المال نقول والمال من باب أو لا يسقط لانه لا يكون لك مال على مالك سقطت مطلقا لذلك نعم وان احبه وان احب القصاص فله ذلك لان القصاص يجب للزجر والحاجه تدعو الى زجره عن سيده وان احب القصاص فله ذلك يعني ما يعترض عليها المرطان يقول لا يا أخي لا تفقع عين هذا الرقيق الرقيق رهن في ديني أنا وديني مئة ألف والرقيق هذا إذا فقعت عينه صار ما يساوي إلا خمسين فلا تفقع عينه يقول لا القصاص مقصود وليس القصاص مجرد انتقام أو مجرد تشفي وإنما فيه تعديد للمجتمع ككل والقصاص في النفس فيه حياة سماه الله جل وعلا الذي هو قتل سماه الله حياة بما فيه من الفوائد والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة. قد يقول قائل كيف يكون القصاص الذي هو القتل في حياة نقول نعم في حياة للمجتمع في سلامة لأن المرء إذا عرف أنه سيقتص توقف عن القتل فسلم من أراد قتله ثم يسلم هو كذلك لأنه توقف لو قتل قتل ثم يكون فيه زجر للمجتمع كله من تسول له نفسه يقول اترصد فلان واقتله واستريح منه ثم ماذا اسلم نفسي والسجن خمس سنوات عشر سنوات تتبدل الأحوال من حال إلى حال نطلع فيحصل كثرة القتل بسبب هذا إذا لم يكن قصاص وإذا عرف من يقدم على القتل بأنه لانه سيحكم عليه بالقصاص قال لا ما الفائده اقتل هذا ثم اقتل انا يعني كاني قتلت نفسي لا اتركه فالقصاص زاجر للمجتمع كله عن سفك الدماء ولهذا نلاحظ والحمد لله في هذه البلاد لانها تنفذ الاحكام الشرعيه ويحكم بالقصاص ان القتل فيها قليل بخلاف الجهات الاخرى التي يحصل فيها القتل ثم السجن ثم بعد السجن العفو او الخروج بسبب من الاسباب ما في قصاص فيكثر فيه القتل في قصاص فيه ردع في زجر فالقصاص فيه مصالح عظيمة والله جل وعلا أحكم الحاكمين يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول وإن أحب السيد القصاص قال ما أريد هذا فقع عيني وأتركه يمشي بعينين فقد فقع عيني لا انا اتفص منه نقول من حقك يقول هذا كسر رجلي متعمدا اتركه يمشيها كذا بالرجلين الثنتين وانا اعرج لا خله مثلي علشان تاديبا له وردعا لمن تسول له نفسه التعدي لان باب الالق يشعر بالظلم ويشعر بالأذى من سيده فيتسلط عليه في وقت ما يكون عنده أحد فينتقم منه وإن أحب القصاص فله ذلك يعني السيد أحب أن يقتص من عبده فله ذلك لأن القصاص يجب للزجر ما هو بالصفحة فقط بل فيه زجر والحاجة تدعو الى زجره عن سيده وزجر غيره ممن تسول له نفسه ان يفتك في المجتمع نعم. وان كانت على النفس فللورثة القصاص وليس لهم العفو على مال في احد الوجهين لما ذكرنا في السيد؟ ولانهم يقومون مقام المورث وان كانت على النفس يعني الجنايه جنايه الرقيق على نفس سيده ليست الجنايه فيما دون النفس لان الجنايه جنايتان جنايه فيما دون النفس وجنايه على النفس الرقيق اختلى بسيده وهو رهن فقتل سيده فاصبح الورثة ورثة السيد يطالبون بالقصاص ان طالبوا بالقصاص فلهم ذلك لان فيه شفاء لغيرهم لما في قلوبهم هذا الرجل قتل اباهم فيقتلونه فلهم ذلك وإن أرادوا المال ففيه قولا إن أرادوا المال قال الوجه الاول ليس لهم مال لانهم يقومون مقام السيد والسيد اذا عفى على مال ماله شيء لانه ما يمكن ياخذ مال من ماله اصل الرقيق ماله ثم ياخذ منه مال لا الرقيق مرتهن مرهون لشخص فهو بيد المرتهن يستوفي من فائل طالبوا بالقصاص فلهم ذلك ما أراد القصاص وإنما أراد المال الوجه الأول ليس لهم شيء لأنهم ينوبون عن السيد ينوبون عن الموروث الموروث السيد لأنه هو هم ورثوه وهو له ليس له المطالبة بالمال وإنما له المطالبة بالقصاص إن شاء نعم ولم يكن له العفو على مال فكذا يعني الموروث الذي هو السيد مثل ما تقدم لنا ليس له العفو على مال وإنما له القصاص او العفو مجانا نعم فكذلك, فكذلك وارثه لا يعفو على مال لأن هذا الحق أتاه من طريق الموروث من طريق الموروث الذي هو السيد والثاني لهم ذلك لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي والثاني الوجه الثاني قال لهم لهم العفو عن القصاص والمطالبه بالمال فيباع الرقيق وتكون قيمته بمثابه الديه للسيد ويسقط الرهن لما يرحمك الله قال نعم لان الجنايه حصلت في ملك غيرهم حينما جنى هو ملك للسيد ما هم ملك لهؤلاء فما يقال إنهم طلبوا المال من مالهم وإنما الجنايه حصلت حينما كان الرقيق ملكا للسيد وهم ورثوا هذا فقالوا كان الجنايه حصلت على اجنبي مثل الفصل الاول يعني الجنايه حصلت على غير من سيستلم المال فقالوا لهم المطالبه بالمال لان الجنايه حصلت على السيد ولم تحصل عليهم فكأنها على اجنبي فمن حقهم المطالبه بالمال نعم. فصل فان جنى على مورث سيده ولم ينتقل الحق الى سيده فهي جنايه على اجنبي فان جنى على مورث سيده ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي وإن انتقل إليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه فللسيد القصاص والعفو على مال لأن المجري عليه ملك ذلك، فملكه وارثه. تصويرات المعلف رحمه الله بعيدة، لكنها تزيدنا انتباه وإدراك للمواضيع وإن لم تقع. وفهم للموضوع واختبار للذكاء وإن جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق لسيده فهي جناية على أجنبي جنى على موروث سيده جنا على والد سيده او جنا على ابن سيده او جنا على اخي سيده جنا على شخص يرثه السيد الا ان هناك حاجب يحجبه جنى على موروث لسيده مع وجود حاجب يحجبه فمثلا جنى هذا الرقيق الذي هو رقيق لعمر على أخ لسيده جنى على اخ لسيده والاخ هذا ابوه موجود فجاء الاب من حقه يطالب بالجناية على ابنه وهو ليس بسيد ومن حقه المطالبه بالمال او بالقصاص قبل المطالبة مات الأب انتقل الميراث لمن للسيد وهذا مراده ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي جناية على أجنبي من حق الوارث يطالب بحقه وان انتقل اليه انتقل الميراث الى السيد وكانت الجنايه موجبه للقصاص في طرف انتقل الحق الى السيد وكانت الجنايه موجبه للقصاص في طرف ثم سرت على النفس جنا على اخي سيده وابوه ابو المجني عليه موجود هذا يستوفى مالا او غيره جنا على اخي سيده في حال حياه ابيه ثم ان الاب مات وانتقل الحق للسيد وكانت الجنايه على طرف ثم هذه الجنايه سرت فمات الاخ بسبب هذه الجنايه فلسيد القصاص والعفو على مال القصاص هذا لا اشكال فيه واضح لكن العفو على مال نقول المال الجاني من كل سيده والمال الذي يطالب به منين يطالب من رقبة هذا الجاني كأنه يطالب ماله بماله كيف يطالب يقول نعم لأنها وجبت لغيره وهو ورثها فيما بعد فمن حقه ان يطالب كيف يطالب يقول للمرتهن نبيعه ونستوفي الجناية وما بقي فهو رهن بيدك لان هذه الجناية وجبت لغيره وورثها هو ثم مات المجني عليه فسرت الى النفس فمن حقه ان يطالب بالمال او يطالب بالقصاص <تصفيق> <تصفيق> نعم. وإن انتقلت إليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه فللسيد القصاص والعفو على مال لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه المجني عليه ملك هذا الشيء ثم إنه مات توارثه عنه السيد نعم وإن كانت وإن كانت على النفس فكذلك في أحد الوجهين وإن كانت على النفس عن الجناية على النفس من أول الأمر ليست على طرف وإنما هي على النفس من أول الأمر فمن حق السيد أن يتنازل على المال ويطالب بالمال من رقبة الجاني الذي هو الرقيق نعم. والثاني ليس له العفو على مال هذا الوجه الثاني في أحد الوجهين الوجه الأول له العفو على مال والوجه الثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت الجناية على نفسه الوجه الثاني يقول لا ليس له العفو على مال لأن المال آل إليه فلو قال آل إليه ماله لأن اصله ماله نعم كما لو كانت الجناية على نفسه وأصلهما هل يثبت للموروث ثم ينتقل إلى الوارث أم للوارث ابتداء وهذه <تصفيق> على الخلاف هل الجناية على النفس تثبت أولا للمجنية عليه ثم تورث عنه أم تثبت من أول الأمر للوارث فإذا كانت من أول الأمر تثبت للوارث فليس له العفو على مال لأنه كأنه يطالب ماله بماله وأما إذا كانت تثبت للمجني عليه ثم تورث عنه فهو ورث هذا المال ولم يطالب ماله بماله وإنما ورث المال المجني عليه ثم ال إلى الوارث الذي هو السيد نعم. فأصلهما هل يثبت الموروث فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال لأن ماله فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال كالجناية على طرف نفسه وإن قلنا يثبت للموروث فله العفو على مال لأن المال للمجني عليه ثم آذ إلى السيد بعد ذلك نعم وإن قلنا يثبت للموروث فله العفو على مال لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كان لمورثه لكون موروثه لموروثه لكون الاستدامه اقوى من الابتداء وان وان كانت الجنايه موجبه للمال او كان للموروث قد عفا وان كان الموروث قد عفا على مال فضت ذلك للسيد لذلك او